ذلك من آيات الله. ميّه لله فهو المختذ. وَمَن يُضِل فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًا مُرشِدًا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لَوِّضَلَّتْ عَلَيْكِ مَلَّ وَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِكْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءلُ بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلُ منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فَمَنْ فَبَعَثَ أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أزكى ك طعاماً فليأتكم برزق منه ولا يتلطّف ولا يشعرن بكم أحداً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 اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا بنو عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنا باستخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَسَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٍ فَلاَ تَعْرِفُ مَا فِي الْإِلَامِ وَلَا ظَاهِرٌ وَلاَ تَسْتَفِئْ فِيهِمْ مِنْ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايْئٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَانْتَظِرْ رَبَّكَ إِذَا نُسِيتَ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 قل الله أعلم بما لبسو له ويب السماوات والأرض أَبْصِرْ به وَأَسْمِعْ ما لهم من دونه من وليد وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا وَاتْلُمَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدٍ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 بئس الشراب و ساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا نا نضيع أجر من أحسن عملا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 يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها سكئين فيها على الأرائك نعم السواب وحسنة مرتفقا